بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدررات امرا يوم ترجف الراضفه تتبعها الراضفه قلوب يومئذ واجفه اذ صارها خاشعه يقولون انا لمردودون في الحافره اذا كننا عظاما نخره قالوا تمك اذا كره خاسره فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه ظالم أقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى سُمَّ اجْبَر يَسْعَى فَحَشَرَ فَلَا دَافَ قَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْنَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن أخشى أنتم أشد خلقا أم السموات بناها رفع سمكها فسواها وأغشى ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ونرعاها والجبال أرساها لعلكم مرئا انعامكم فاذا جاء سعا ومرلسه الجحيم لمن يرى فاما من طغى واسر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى واما من خاف ما قال ربه ولما النفس عن الهوى واما من خاف مقام ربه ولها النفس عن الهوى فان الجنه هي اسالونك عن الساعة ايان مرساها فما انت من ذكرها الى ربك من انتهاها انما انت منذر من يخشاها كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ظحاها